شهور بغيابك وانت في بالي اشتاق شوفك وبعدك اوه ما تمنيت يا روح روحي عذبت حالي عانيت بحر الغلا والشوق قاسيته